وَنَصَّبَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِرُحْمِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ İzlediğiniz